اروح لمين وانا مالي احد غيرك قهر اني إ ل ن الينا ا ح قهر إني ن ل الحين ن ب ي ك شرك وخير تخليني لمن مالي إلينا غير إني وأنا الحين وروح قهر أحد قهر 「やはぎの日にちは」「やはぎの日にちは」 قلبي عليك وما طريت صبر اشيل بخاطري يمكن وارضى لو تراضي انا يا صبر قلبي ما قلبي عليك وما صبر طريت 「さあさあさあさ 「やりたい」「きょうは」「きょうは」「きょうは」 يا ليتك بس تفقدني كثر ما أ ف ق د ك واشتاق ترى والله ما يطري ه على ب ا ر ك تخليني يهاجرني وجارحني وتاركني مع الاحزان, وتاركني مع الأحزان